وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالنَّذْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ فِكَّةُ مِسْكِينٍ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عشرة مساكين مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ من ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيع الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 فاتقوا الله يا أُلِلَّ الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ أَإِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْأَقُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَى اللَّهَ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَرَاهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا ب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 ذَٰلِكَ عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ تَحْبِسُونَهُ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ, ولا نكتم فَإِنْ عَفَرُوا عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟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 وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذا تخرج الموتى بإذني وإذا كففت بني إسرائيل عاك إذ جئتهم بالبيرات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت تأثر رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم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 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 وَلَقَد كَذَّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْطَئَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتك مساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيبشف ما تدعون إليه إن شاء وتصون ما تشركون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 أُنظُر كيفَ نُصَرِفُ الآياتِ ثمَّ هم يَصدِفونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْرَتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُضَرِّينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءا الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل أنه من عمل منكم سوءا بجهلته ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذو وما أنا من المهتدين قُل إِنَّ عَرَضَيْنِ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِمْ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ قَصَمَ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقبه ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم منها. ثم يبعثكم فيه ليقطع أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فرق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون كل هو القادر على أيبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق ويذيق بعضكم بأس بعض وظر كيف نصرف الآيات عن لهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلست قل عليكم بمكيل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 قل أندع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهداة لنا قل إنه الله هو الهدا وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وبهبنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإنياس كلهم من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم وَجَتَبِينَهُمْ وَهَذِينَهُمْ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى الله يحدي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فئ يكفر بها فئ يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كل أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين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 إن الله فالق الحب والنماء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكناء والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من دين واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه، فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبًّا متراكباً، ومن النخل من قلعة قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبيه وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أو ولم رواه ونذرهم في طغيانهم يعمقون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أي شاء الله.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 ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجربيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 قد ظلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل، والنخل والزرع مختلفاً كله والزيتون والرمل ما نمتشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأتى حقه يوم حصاده.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 قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعمي طعمه إلا أي يكون ميتة أو دم أو دم مصفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق رجس أو فسق أهلا لغير الله به فَمَنِ اقْتَرَعَ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذٍ ذُو فُرُونٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ إلَّا مَا حَمَلَتْ ضُحُورُهُمَا أَوِ الْحَمَائَةِ أَوْ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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أزل لهم باركوا فاتبعوه والتقوى لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وإن كنا عن أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 وهو الذي جعلكم خلائقاً الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم